Bismillah alaahu alaahu. Yömu ilfarah. Innu yömu وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني يوم يملك المرء من أبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني يوم الفرغ والناس على هذه الحال والوقوف الشديد والكرب العظيم ويطول الانتظار والكل ينتظر الحساب والوقوف بين يدي الملك الديّان ما قلبك يا عبد الله يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان يوم عظيم مستصير شره في الخلق منتشر عظيم الشاي يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان يوم القيام فمن الناس لذلك اليوم يفعون إلى محشرهم بسكون وخشوع لا تسمع منهم إلا صوت الأقدام والهمسات ثم يقبض الجبار السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون, أين المتكبرون؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيمِينِهِ سُبْحَانًا تزداد وتزداد الأخوال وتزداد القرق فتذن الشمس من رؤوس العباد يغرقون في عرقهم يكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعب ومنهم من يكون إلى رقبة ومنهم من يكون إلى حقوي ومنهم من يلجمه العرق الجماه فما بال قلبك يا عبد الله لا إله إلا الله كيف يكون الحال إذا شهدت العينات وقالت أنا إلى الحرام نظر ولا إلا إذا شهدت ف sustained فقالت ينا إلى الحرام استمع ولا إله إلا الله إذا شهدت اليدان وقالت أنا للحرام أخبت وبصفت ولا إله إلا الله إذا شهدت الرجلان وقالت ولا إله إلا الله إذا شهدت الرجلان وقالت أذى للحرام ما يا الله رحمتك يا الله لقد أنذر الله غير لقد أنذر الله غير وحذر يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا طيب لإخوانكم في مؤسسة أضواء النسائم للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان يوم الفراغ للشيخ خالد الراشد والآن مع الشيخ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز خوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار أيتها المؤمنة أيتها التقية النقية موضوع لقاء هذه الليلة هو اليوم الآخر هو اليوم الآخر الذي لا يوم بعده ولا يوم مثله إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان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 من ذكر اليوم الآخر وما فيه من الأهوال الشيء الكثير فما تكاد تخلو صفحة من صفحات الكتاب الحكيم من صورة من صور ذلك اليوم أو موقف من مواقف ذلك اليوم العصيب فهو اليوم الذي لا يوم مثله ولا يوم قبله ولا يوم بعده إنه اليوم العقيم قال سبحانه ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغته أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ولأهمية هذا اليوم العظيم نجد أن الله تعالى كثيرا ما يربط الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر قال سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية وقال عز من قائل ذلكم يعذبه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أخيف لماذا هذا الموضوع ولماذا الكلام عن اليوم الآخر أقول لأسباب عدة أولها الغفلة التي قد استحكمت على حياة كثير من الناس وأصبحوا لا يبالون من حلال من حرام يأكلون قال سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ثانيا الانشغال بالدنيا وعمارتها أكثر من الانشغال بالاستعداد لليوم الآخر قال سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثالثا وهو الأهم أن الإيمان بالله واليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب هو الموجه الحقيقي والضابط الحقيقي لسلوك الإنسان فهناك فرق بين سلوك من تؤمن بالله واليوم الآخر ومن لا تؤمن بالله واليوم الآخر فإن من تعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة وأن الأعمال الصالحة هي زاد الآخرة لم تنشغل بعمارة الدنيا عن عمارة الآخرة أما قال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم همًا واحدا، يعني هم الآخرة كفاه الله هم الدنيا وهم الآخرة فهناك فرق أخيه في سلوك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 ترى فيها سعة ترى فيها سعة تصور وقوة إيمان ترى فيها ثبات في الشدائد وصبر على المصائب فهي تعلم أن ما عند الله خير وأبقى أما التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء فهي تحاول جاهده أن تحقق مآربها في هذه الحياة لاهفة وراء متعها حريصة على جمعها الدنيا أكبر هم بها ومبلغ علمها تقيس الأمور بمنافعها ومصالحها الخاصة لا تلتفت إلى بنيات جنسها إلا في حدود ما يحقق لها المصلحة فتبا لها ولأمثالها دلائل اليوم الآخر أنكر الأول أخير قضية الإيمان بالله وباليوم الآخر أنكروا قضية البعث والنشور قال الله عنهم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقال سبحانه عنهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثم ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير لهذا أيتها المؤمنة ركز القرآن على قضية الإيمان باليوم اليوم الآخر وإثبات البعث والحساب والجزاء وجاءت أدلة كثيرة على ذلك منها النشأة الأولى قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعض فإن خلقناكم من طرابة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم فمن قدر على خلق الإنسان في أطوار متعددة لا يعجز عن إعادته مرة أخرى بل الإعادة أهون عليه من البدء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عظمه بالية أكل الزمان عليها وشرب فوضعها بين كفين ثم فتها ثم نفخها في الهواء وقال يا محمد ربك يحيي هذه بعد أن أنا جعلتها هباء منثورا قال بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه نعم ويدخلك النار فقال سبحانه عن وعن أو لم ير الإنسان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 وأن الله يبعث من في القبور فإحياء الأرض الميتة بالمطر وظهور النبات فيها دليل على قدرة الخالق جل وعلا قدرته الباهرة على إحياء الموت وقيام الساعة ومن الأدلة أيضا أخي قدرة الله المتجلية في خلق الأعظم قال سبحانه ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا، وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فخالق السماوات والأرض على عظمهما قادر على خلق الإنسان الصغير كما قال هو وتبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون من الأدلة أيضا أخيه الحكمة الإلهية فالحكيم لا يترك الناس سدا ولا يخلقهم عبثا لا يؤمرون ولا ينهون ولا يزجرون قال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بل قاذبه فلو أنه إذا متنا تركنا، لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا فنسأل بعده عن كل شيء كل شيء هالك إلا وجهه، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في حديث أبي هريرة في حديث الصور قال ثم يأمر الله عز وجل إسرافين فينفخ نفخة الصعب فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فإذا اجتمعوا أمواتا جاء ملك الموت إلى الجبار فقال قد مات أهل السماء والأرض إلا من شئت فيقول سبحانه وهو أعلم من بقي فيقول يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا تموت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 فيقول يا ربي قد مات جبريل وميكائيل فيقول سبحانه وهو أعلم من بقي فيقول يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقي حملة العرش وبقيت أنا فيقول ليمت حملة العرش فيموتون فيأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل ثم يقول سبحانه يموت إسرافيل فيموت ثم يأتي ملك الموت فيقول يا ربي يا ربي قد مات حملة عرشك فيقول وهو أعلم من بقي فيقول بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أنا فيقول الله أنت خلق من خلقي خلقتك لما رأيت فموت فيموت فإذا لم يبق إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فكان كما كان أولا طوى السماء كطي السجل للكتب ثم قال أنا الجبار أنا الجبار لمن الملك اليوم فلا يتيبه أحد فيقول جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فينادي لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيقول سبحانه لله الواحد القهار لله الواحد القهار بنفخة واحدة يصعب من في السماوات ومن في الأرض ويبنى كل شيء إلا وجهه إنها أهوال أخيه إنها أهوال وشدائد في ذلك اليوم في ذلك اليوم الذي جاء ذكره في كتاب الله عز وجل بكل صغيرة وبكل كبيرة فيه إنه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدعنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إنا كنا فاعلين إنه يوم يقول الله عنه ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معفد أثيم إذا تطلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إنه يوم ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون قال الله عن أهواله إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت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 وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أذلفت علمت نفس ما أحضرت أهوال وكره وشدائد ثم نفقة ثانية فإذا هم قيام ينظرون يخرجون من القبور ينفضون عن رؤوسهم التراب يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم دلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يومئذ يتبعون الداعي لا عوجله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة وقال سبحانه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما فيسعون إلى محشرهم في سكون وخشوع لا تسمع منهم الا صوت الأقدام والهمسات ثم يقبض الجبار السماوات بيمينه والاراضي بيده الاخرى ثم يقول انا الملك بين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 وأرضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول أنا الملك يقول عبد الله بن عمر حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء من حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم أما أرض المحشر أخيه فأرض غير هذه الأرض وأما سماؤها فسماء غير هذه السماء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد شرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب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 عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض فالأمر شديد أخيه الأمر أشد مما تتصورين فمن الناس في ذلك اليوم من يحشر على وجهه كما قال سبحانه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبقما وصما مأواهم جهنم كلما خبت ذتناهم سعيرا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قد هذا بلا, بلا وعزة ربنا متفق عليه ثم تزداد الأهوال وتزداد الكرب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 قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبي ومنهم من يكون إلى ركبتين ومنهم من يكون إلى حقوين ومنهم من يلجمه العرق الجاما أمت الله تفكري تفكري وتدبري في الموقف وشدته تفكري في ذل الخلق وانكسارهم في ذلك اليوم الطويل الأبصار خاشعة والقلوب وجلة وأنا وأنتي والجميع في انتظار كيف تكون النهاية وكيف يكون المصير تخيلي وتمثلي مذل لقلبك أيها المقرور يوم القيامة والسماء تمور قد كويت شمس النهار وأضعفت حرا على رؤوس العبال تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها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 وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف لهوله هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم كيف المقيم على الذنوب دهوره ثم تزداد الشدائد وتزداد الأهوال فيوتى بجهنم يسمع لها تغيضا وزكيرا قال سبحانه كلا إذا دكت الأرض ذكاً ذكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرة يقول يا لتني يا ليتني قدمت لحياتي لا في يومئذ الله يعذب عذابه أحد ولا يوثق وعذبه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية تدخلي في عبادي وادخلي جنتي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها رواه مسلم قال سبحانه إذا رأكتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا طلقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك تبورا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا إنه اليوم الطويل إنه يوم مقدار خمسين ألف سنة إنه يوم الطامة ويوم الصاقة إنه يوم الحاقة ويوم القارعة إنه يوم الفرار يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه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 في مسلم كنا في دعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقدمت إليه الذراع وكان يحبها فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أتدرون مما ذلك يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فلا يغادر منهم أحدا فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي فتدن الشمس من رؤوس العبادة فيغرق الناس في عرقهم كل على قدر عمل فتزداد بهم الأهوال والشدائد فينظر بعضهم إلى بعض فيقولون ألا ترون ما نحن فيه ألا ترون ما قد بلغنا من الهم والغم والكرب ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا فيقول بعضهم إلى بعض أبوكم آدم فيأتون آدماً فيقولون أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسكنك جنة وأمر الملائكة أن تسجد لك سجود تشريف لا سجود عبادة ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم والكرب ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله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 ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كذب ثلاث كذبات كذبها في ذات الله تبارك وتعالى ثم يقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى فيذهبون إلى موسى فيقولون يا موسى أنت نبي الله وكليمه ألا ترى ما نحن فيه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 أما ترى, أما ترى ما قد بلغنا من الهم والغم والكرب ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول الحبيب فيقول الحبيب أنا لها أنا لها فينطلق إلى العرش ويخر أمام العرش ساجدا فيفتح الله عليه من المحامد والثناء عليه ما لم يفتح على أحد من قبل ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطاه واشفعت شفع فأقول فأقول يا ربي أمتي أمتي أمتي فأقول يا ربي أمتي, أمتي أمتي أمتي الحبيب لم ينسانا على شدة الموقف على شدة الأهوال نادى بأعلى الصوت أمتي أمتي أمتي, أمتي فأين أمته من سنته وسيرته ونصرة دعوته فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فاقول يا ربي أمتي أمتي أمتي فيقال أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء للناس في سائر الأبواب يقول بأبيه وأمي والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده إنما بين المصرعين من مصريع الجنة كما بين مكة وهجر وليأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام أخيه هل سمعت عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم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 فردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك رواه مسلم وقد اختلف العلماء وخيه متى يكون الورود على الحوض وأي فقيل قبل الصراط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 فلا يضمأ أبدا متفق عليه اللهم لا تحرمنا فضلك واجعلنا ممن يردون حوض نبيك ويشربون من يده الطيبة المباركة شربة لا يضمأون بعدها أبدا ثم يبدأ الحساب وتكشف الحقائق وتظهر الفضائح يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية تذكر أمة الله أنك بين يدي الله نوقوفه وسيكلمك ربك ليس بينك وبينه ترجمان تنظرين أيمن منك فلا ترين إلا ما قدمتِ فتنظرين أشأم منك فلا ترين إلا ما قدمتي وتنظرين أمامك فلا ترين إلا النار وتنظرين أمامك فلا ترين إلا النار فاتق النار فاتق النار ولو بشق ثمرة ستقفين وستسألين عن القليل والكثير عن الصغير والكبير ستسألين عن العمر فيما أفنيتيه وعن الشباب كيف قضيتيه وعن المال من أين اكتسبتيه وفيما أنفقتيه سيكون الحساب عسيرا وشديدا إنه حساب بالذرة ونضع الموازين القسط اليوم القيامة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 ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ستسألين خيا عن صلاتك كيف أديتيها وهل حفظتيها ستسألين عن الصوم والزكاة ستسألين عن كل صغيرة وكبيرة بل سوف تسألين عن كل كلمة قلتيها وسمعتها ستسألين عن حقوق وواجبات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 فيقول أتعرف ذنبكذا أتعرف ذنبكذا فيقول نعم أي ربي حتى قرره بذنوبه ورأى العبد في نفسه ورأت الأما في نفسها أنها قد هلكت قال الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أيتها المؤمنة إنها محكمة شعارها لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب قاضيها الملك الديان الذي لا يظلم أحدا سيشهد عليك سمعك وبصرك ولسانك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 وإن يستعتب فما هم من المعتبين فلا إله إلا الله كيف يكون الحال فلا إله إلا الله كيف يكون الحال إذا شهدت العينان وقالت أنا إلى الحرام نضرب ولا إله إلا الله إذا شهدت الأذنان فقالت أنا إلى الحرام استمع ولا اله الا الله فشهدت اليدان وقالت انا للحرام اخذت وبضت ولا اله الا الله اذا شهدت الرجلان وقالت ولا اله الا الله اذا شهدت الرجلان وقالت انا للحرام مشيت لقد انذر الله خيف لقد أنذر الله خيه وحذر فقال وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنظرهم يوم الحساب إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم مراء ظفوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون أيتها المؤمنة تخيل الموقف وقد تطايرت الصحف والكتب إلى أي فريق ستنتمين إلى أصحاب اليمين أم إلى أصحاب الشمال بأي يد ستأخذين الكتاب بالشمال أم باليمين قال سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي النتيجة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية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 Ma أغنى عني مالية Hلك عني سلطانية النتيجة Kذوه فغلوه ثم الجحيم ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم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 وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي وطول حزني إن أكن أوتيته بشماليه، وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابي وأحرق قلبي وأحرق قلبي أن يكون مع القلوب القاسية لم ينتهي الموقف ولم تنتهي الشدائد أخيه ستؤمرين بعدها أيتها المؤمنة أن تعبر الصراط الذي بعده إما جنة وإما نار جاء في حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ويضرب جسر جهنم قال صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم, اللهم سلم وبه كلاليب مثل شوك السعدان نبت له شوك معقوف قال أرأيتم شوك السعدان قالوا بلى يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير, أنه غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق يعني المهلك فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل يعني المقطع بالكلاليب ثم ينجو الحديث فمنهم أخيه من يعبره كطرف البصر ومنهم كالبرد ومنهم من يعبره كالريح ومنهم من يعبره كأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس في نار جهنم ومنهم من يحبو حبوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يصحب تحبا فقولي لي بالله كيف سيكون العبور قولي لي بالله كيف سيكون العبور قيل لأحد الصالحين قد مات ورؤية في المنام ماذا صنع بك ربك قال وضعت قدما على الصراط والقدم الأخرى في الجنة كيف ينتهي ذلك اليوم وكيف يكون المصير ينقسم الناس أخيه إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير قال سبحانه وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم نقاء يومكم هذا قالوا بلا قالوا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين والفريق الثاني وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورتنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشأ فنعم أجر العاملين وترى الملائكة تحافين من حول العرش وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فريق في الجنة وفريق في السعير ينادى أهل الجنة أن خلود بلا مو النهاية فريق في الجنة وفريق في السعير ينادى هؤلاء أن يا أهل الجنة خلود بلا موت. إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا إن لكم أن تقيموا فلا تضعنوا أبدا وينادى أولئك أن يا أهل النار Kholo dumbilamumbilam, dalika jaumamma jmurullahun nas, wa dalika jaumamma machmod, wa illa li aja li mergod, la takalla monafson illa bi idne, faminhomshafi joo ja فلك الخيار أخيه أن تختار إلى أي الفريقين تريدين لا بد من الاستعداد لهذا اليوم أخيه قبل أن نصيح بأعلى الصوت رباه ارجعون فلا يستجاب لنا إنها مسؤولية عظيمة مسؤولية اليوم الآخر استشعار ذلك اليوم وما فيه من الشدائد والأهوال لم يكن من فعله صلى الله عليه وسلم ربط الناس بالدنيا بل كان دائما يذكرهم بالله وباليوم الآخر ما وعدهم بحقام الدنيا إنما ربطهم بالله وجنته ها هي سمية أم ياسم تعذب وتضطهد فيمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صبرا سأل ياسر إن موعدكم الجنة يدخل على أصحابه يضحكون فيقول لهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا إذا اشتد الحر قال لهم إن أشد ما تجدون من حركم من سموم جهنم وإذا اشتد البرد قال لهم إن أشد ما تجدون من بردكم من زمهرير جهنم دائما يربطهم بالله وباليوم الآخر تأتي فاطمة رضي الله عنها تطلب خادما فيقول لها فلا أدلك على ما هو خير من خادم فإذا أويتي إلى إراشك فقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر وقل تماما الله أكبر فذلك خير لك من خادم إنه الحمد بشير النذير والسراج المنير الذي أرسله الله لنا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وتعلم هذا الهدي أصحابه من بعده قام عمر ليله وابتتح قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلف فما استطاع أن يتجاوزها حتى بزغ عليه الفجر وهو يبكي ويردد عما يتساءلون عن النبأ العظيم هو الحسن البصري كما يقول ابنه يقول أمسى أبي صائما أمسى أبي صائما حتى حانت ساعة الإفطار فأحذر له الطعام وقيل له الطعام يرحمك الله فاسترجع ثم قرأ قوله سبحانه إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما فبكى وأبكى حتى عافت نفسه الطعام حتى أصبح صائما لليوم الثاني لم يذق طعم الطعام ولا طعم الشراب حتى حانت ساعة الإفطار وجئ له بالطعام وقيل له الطعام يرحمك الله فاسترجع فاسترجع وبكى وقرأ قوله سبحانه إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما فبكى وأبكى حتى عافت نفسه الطعام حتى أصبح صائما لليوم الثالث على التوالي لم يذق طعم الطعام ولا طعم الشراب حتى حانت ساعة الإفطار ذهب ابنه إلى ثابت البناني ويحيى البكاء قال أدركوا أبي أدركوا أبي ثلاثة أيام لم يذق طعم الطعام ولا طعم الشراب إنها مسؤولية الآخرة التي حرمتهم لذة الطعام ولذة الشراب ولذة المنام فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون حالهم؟ يتضرعون إلى ربهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما المسؤولية عظيمة واليوم أشد مما تتصورين فاستعدي أخيه فخذي من دنياك لآخرتك ومن صحتك لسقمك ومن فراغك لشغلك فإنك لا تدري ماذا يكون اسمك غدا ولا تدري في أي مكان تنامين. فاتق الله أيتها المؤمنة. اتق الله أيتها المؤمنة. واستعدزين للقاء الله تبارك وتعالى. أستغفر الله العظيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء النساء للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أم الحمام الشارع العام هاتف رقر أربعة ثمانية ثمانية خمسة ثمانية إثنان ستة الهندسة الصوتية والإخراج الفني لمهندس الصوت ياسر فاروق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته